وعلينا إنك أنت التواب الكريم فعص عنا إنك أنت العخور الحليم رضينا بكاء ربا وبالمحمد الرسولة وبالإسلام الدين اللهم أعيدنا وأهدينا وأولادنا وأخواننا وأخواتنا وأقاربنا وأخواننا والمسلمين الجمعين في مرسل وفي ليبيا وفي السعودان وفي الجزائر وفي توليس وفي البحرين وفي وفي عمان وفي كل بلاد المسلمين أعيدنا ومسلمين أن تعيدوا من جهد البلد ودرك الشقاق وسوء القرار وشماتة الأعداد. اللهم أعيدنا من تحرم تجاه تنمتك وزوال عزيزي وجميع صفتك الله أكفنا شر مصارب الله والأيام وشر فواك في الضرب وشر أهود الدنيا وأهود القبور وأهود القيامة وكل أهود بدون الجنة وشر ما يعمل القالبون في الأرض وشر ما تجن به أخلامهم وأبسنتهم وجوالهم عز جار وجلد ثناب وتبارك ولا إلاغي اللهم نصر المسلومين وإهدك الظالمين اللهم نصر المسلومين وإهدك الظالمين وقلبنا والفهمة أجمعين ما ظهر منها وما ضغط اللهم نصرنا السفة والإخلاصة في طلب العلم وتدمير اللهم عنه ذات المهديين بابا من اليقين على الصفحة ومن الإيمان أكبلا ومن التوحيد أكلم ومن الإحسان أعمى الله إنا نسأل في الهدى والتقى والعفاف والحنى واليقين والرضى والله ما أمين ثمر طاب قال كريم وثمرات طيبه ماجدنا نعيش حولها تحت نوصل لتحت لما نوصل لتحت ماذا لو خلطت اي شيء نعطيه لربنا لو خلطنا قوله الدعوه وتيهال والامر كله لله سبحانه وتعالى فكما تجد اي قدرا من التخطيطه يستن العمل ويسهل ويجي على العمل الصعب سهل والعسير شرح يسير ويقرب البعيد بيستر العمل ويسهل لأنك إذا أخلصت العمل أحسست الحلاوة ولذة الأعمل وطعب الأعمل حين العمل حينئت لا تبدو العمل أبدا وتجده سهلاً يسيراً وقلنا أيضاً الإخلاص الإخلاص يؤدي إلى قبول الأعمال يؤدي إلى قبول الأعمال فالله عز وجل لا يقبل عدلا من كان الناي خالصا ثالثا الإخلاص يورث الحكم إذا أخلص نطقت الحكم ثلاثة على سبيل المثال الخاص بي تلت اخياء يخلوه حكيم تلت اخياء يخلوه حكيم ويخلوه تنطق الحجم تيب حكيم تنطق الحجم كلما الاولى الاخناص التانية الزون التالي ده التقص الاخناص والزون تقوى مع الضيجان رحمت هات يانسون قال مكخون ما أخلص عبد القرب أربعين يوما إلا غارت يناديع الحكمة من قلبه على رساله ما أخلص أحد قبل أربعين يوماً إلا ظهر ينابيع الحكمة من قبل على لسانه قال رجل للفضيل من الرياض أخلصت أربعين ونبهج الحكمة قال حتى أخلصت من الحكمة ونبهج الحكمة أنا كنت على شوية لكن إنت لو أعلم بالله أو عملت لله هتلطى يجب ربنا هربع ليك وتلطى يجبك ستجل الأصل والثمرة لما لو دخلت على الشيء متاجل الثمرة هلنتجل أصلًا ولا خط لو دخلت على الشيء من أول بابك وأصلًا وجدت الأصل والصف وجدت رضى الله ووجدت الهجم دخلت على الأمر حتى أخلصت على الحكمة لا انتجل رضى الله وانتجل إيه؟ حكمة ابحل بالك من ديجي إيه؟ دايماً ادخل على الشيء من أصل من باب اعمال بالله والله سترى كل النتائج والثمارات الطيبة إنما ما تروحش للعمل من أجل ثمرة من الثمارات إذا عملت العمل لله سأرضى الله وستجد كل الثمارات اللي ربنا اكدر عنه وذلك على العمل من أجل ثمرة لا تجد رضا الله ولا تجد ثمرة ولذلك مضايق قال له أنت أخلصت بالحكمة وانا بتخلص بالله فالعمل موقف على الإخلاص والإخلاص أورك الفهم عن الله عنك وجل إخلاصي فالنج تفهم عن الله تفهم مراد الله من كلام. وتفهم عن رسول الله تفهم مراد رسول الله من كلامك ما تشتحك ما تروحش فيه ما تقولش كلام لا يحتمله ولا تحتمله النصوف إنما تلاقي ماشي في الدور وربنا سبحانه وتعالى بيديك وبيبصرك وبيفهمك وبيعنمك ما دفت انت مع الله بقلبك مفتصن انما لو دفتت على الشيء كده بالسدن غرب ضحية كده بالسدن ما لا تجد فهمك لا تجد فهمك على ايه شيء بيحاولك وقوتك ابو عفاء والله والله غافوا قطر لا حاول لنا ولا قوة الا لله تدخل على كل شيء بحول الله وبقوة الله وإنت كل لك وانتصار للله سبحانه وتعالى وخبوع للله سبحانه وتعالى هذا يعزك يا فرد والحلم كوشين عظيم لا ينقاه إلا موفق فإذا أصعد الخلاص من الأرض إلى الزمى نزل التوثيره من السماء إلى برد أخلص وفتحته لم تخلص ما في توفيره وينك اخلطه قال تانية بعد سنة أول قالوا سنة تانية المغرب ساحرة قال الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاه ومن يؤتي الحكمة فقاله أوتي خيراً كثيراً يا سلام مش هم تستاهل شيء بالاه بالحكم تستاهل شيء بالحكم اللي بندور عليه عليه على ما يؤدي اليه ومن يدرك الحكم فخر يا خيرا كثيرا للبيوت رب بنت وربنا عارف قد ايه والخير في الحكمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال ضمن النبي وصد الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الحكمة اللهم علمه ليه الحكمة قال ابن عباس يحرص على خدمة النبي يجوب النبي مثلا عايز يتوضى يجري يحط على عكسين يوضي يجري. ولذلك النبي خير يدعي لهم النبي يضع ويدا وقال صدر وقال الله معلوم الحكمة وفي رواية الله معلوم الحكمة وتأوذى الكتاب دي اللي منها ايه؟ الطوابع للعلماء اما تتوافع دعانك وبعد الصالح ما يبقلش عليه يدعي لها ما تتضررش والله يقول عشان <تصفيق> انا اتوافع له <بقى. تصفيق> <تصفيق> طوابع اما طوابع العالم هيحب ويدعي لك من قلبه ويدعي لك بظهر الغيب شوف للمؤتمر المعتباسي طوابع للنبي ويسارع في خدمه النبي صلى الله عليه النبي تعالي قال اللهم <تكلم> علمه الحكم الحكم ايه اسم قيل الاصابه في القول الاصابه في القول يعني لا تقول قبلا إلا صوابا وقيل الفهم عن الله تفهم عن الله سبحانه وتعالى على مراد الله ودفع من رسوله على مراد رسول الله وقيل ما يشهد العقل بصحته الكلام اللي العقل السوني الزكي الراجل يسلم بصحته دي حكمة وقيل نور يفرق الله به بي بين الإلهام والأسواة الأمور ما تختارش عليه نور في البصيرة تفرق به بي بين الإلهام اللي جاي من ربنا وبين الأسواة اللي جاي من هاي؟ والجتار فيه واحد ما قلت تتبس عليه وتختار عليه وقيل سرعة من جواب ما يسأل يجاوم بسرعة وجوابه صوار سديد والحكمة القول السديد الرشيد الصوار الذي ليس في الكتاب ولا في السنة ولكنه وفق الكتاب والسنة ما هو شاء ولا حديث نبه من فعل إنما هو إيه؟ كلام سديد رشيد صواب كله يوافر الكتاب والسنة ولا يكتب إياه ولا حديث, حديث. ما يعتبركش مع الكتاب والسنة يا ما يتصدلش مع نص في ولا نص صحيح عن الناد عفر لحكم يتأدى هذا بالعمل بالكتاب والسنة إخلاقا فإن العمل بالآية والخديث إخلاقا يولد إذا أنت عملت بالآية القرآنية وعملت بالحديث النبوي هذا العمل يوردك حكمك هذا العمل يمتقك الحكمة ولذلك قال شيخ الإسلام القتابية من عمل بما يعلم علمه الله علم ما لم يعلم يعني أنت بما يعلم ربنا يعلم علم مالا يعلم ربنا يعلم علم معشيفة ولا crescendo م أГ法فر كتاب والسلم إيه اللي اعلمåt معدها في العمل كتاب والسلم إن عادلة ما يعلم علمه الله علم مالا تنطأ الحكم ولذلك لما كان السلب الصالح احسن الناس علما بالكتاب والسلم وأعزمهم عملا وغيث père كان كلابهم كله حكم فمن قرأ أطوالهم ومن في مظاينها في سير أعلى من النبلاء في صفة الصف والابن الجوجي في الحلية لأبي نعين في الإصابة لابن في البداية والنهاية لابن من قرأ أطوالهم ومن ثوراتهم وجدها كلها حكمة نطعوا الحكمة دي إيه اللي خلونا نطعوا الحكمة كلها الآثار الثالث الآثار الثالث ليه اللي يقول لك قال أبو بطر عمر قال سفيان قال الضباي قلت له ما هو الايه استنى ايه اللي كنا ايه اللي خلاك منطبق الهكم دي العمل بالكتاب والسنه ايه اختلاطه العمل بالكتاب والسنه اختلاطه والحكم دوخ القصد والاعتدال لا غلو ولا تقصير لا افراط ولا تفريط النقطه من عمل بما لا يعلم من عمل بما يعلم بالكتاب السرنان. علمه الله علم ما لم يعلم. يعني نطق علم ماذا جنس في الكتب. يعمل ما يعلم بالكتاب السرن. علمه الله علم ما لم يعلم يعني يخر من كده. في معلومات في الكتب. عايزة تتكتب وراه وتنضف للقراف. تضمن علم. او علمه حاجة هو ما تعلمهاش نسي. أوه. نعم. ذلك ف فلا يغتر حكيم ولا يجدك هدوء ادراك الى الغايات ولا يضل في تقدير الامور لما وضع الامور في نصابها في تمثل ورويه الادراك والحكمه البصيره المستنيره التي تهدي للصالح الصائب من الحركات والاعمال هذا الخير الكثير المتنوع يهدي, يهدي إليه تقوى الله والإخلاص في القول والعمل قال الإمام مالك رحمه الله بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا والثقة إلا نطق الحكمة إيبا إحنا جبنا من أثر مكقول أبن كده ما أخلص أحد القرن صباحا إلا جرت الحكمة من قلبي على فيز وإن أثر لمن مالك أهو ما زيد أحد في الدنيا والتقى إلا نطق الحكمة ممكن تكون فيه أشياء تانية بتؤدي للحكمة لكن إحنا هنا معنا تلاتة إيه دلوقتي يخلوك حقيق يخلوك تنتق بالحكم والإخلاص والزهر والتقل ماشي الله مرعمل في الزايد الله مرعمل في المتقين الله مرعمل في المخلصين اللهم من سنرات الإخلاص الطيبة والكريمة أنه يطهر القلب ويقويه الله الله يعاني الأمة محتادة الأمة معظمة القلوب مريضة القلوب مريضة القلوب مهزومة القلوب ميتة الأمة محتادة ما يقوي قلوبها ويضكر قلوبها هذا هو الاخلاص اخلاص يطهر قلبك من دغل الشر اخلاص يطهر قلبك مما يشين ويعيد من الهزيمة النفسية من المرض يطهر قلبك ويقوي خلق قلبك قلب قوي انا عبدالله ابن مسؤول رضي الله ومنه والله رسوله الثلاث اللي تغلق عليه إن قلب مسلم أخلاص الأمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعته فإن دعوتهم سحير من ورائهم يلاك لا يحل القلب معهم قل ولا رش ولا قدر ولا حسد ولا شيء ولا عيب خبل القلب مية مية والتوطير عظيم جل قلبك أي ما تنفع في الدعوة بفتس. أهم المقومة على طريق الدعوة أن يكون ألبك إيه؟ ألبك طاهر ألبك قوي ألبك مخصص ألبك متجرب لا تعمل راية ولا نحزك ولا لجماعة ولا لطائفة عملك لله تحب كل المسلمين قلبك ياسع المسلمين كلهم لما بنطقيم بوجه عن اسمك فقل مسلمون أنا مسلم نسألوك عن جماعتك فقل المسلمون المسلمين كلهم نمعني كلهم إخواني كلهم حبيدي قلب وخمصون نصين نص يزري بالمسلمين ونص النائد عصطة بجالب في جماعة أو في طائفة قلب صاف لكل الخام قلب مهم لكل الامه كل المسلمين دول جماعه ان سالوك عن امامك فقل لهم كان لكم في رسول الله سوت حسن ان سالوك عن منهجي فقل تركت فيكم ما ان اعتزلت به فلن تضلوا بعد ابدا ان سالوك عن غايتي فقل يريدون وهبه لي لا لي غايه ولا لي هدف ولا لي غرض ولا لي مقصد الا مرضات ربي اعيش ربنا راضي عني وامشي منها وربنا راضي عني ماني عايز اكتر من كده يكفي رضا الله ربنا رضا عنك ايه فين ولو انت حصلت على الدنيا كلها وربنا راضك عليك والله ما حصلت الا على الخيبه والخسران يكفي رضا الله سبحانه وتعالى عدته في الرحمات في غير في الامار وفي الرحمات أو بيئة الله في معيك الله دائما مع الله بقلبك مع الله بلسانك مع الله بعقبك مع الله بفكرك سبحانه وتعالى الناس يقولون حول الحك حول المرعة حول الأرض وما يأتي منها تقول حول العرش دائما تنزل إلى الله دائما تنزل إلى السماه دائما تتطلع إلى الله ليثيره عليك من رزقه وخيره وأنواره وبركاته ورحماته سبحانه وتعالى اخلاف العمل لله والنصيحة للمسلمين وفي نواية والنصيحة لأولاد الأرض ولزوم جماعته فإن دعوته نطحيط من غرائه لزوم جماعات ليس معناها طائفة معينة جماعة الخلافة لكن هل زمها اللي يخرج عنها خلع رحمة الإسلام من هناك إنما إذا كثرت الجماعات بالطوائف وأنه أنا جاء النبي قال إذا لم تجدوا جماعة ولا إمام المسلمين جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها ولو قلت عض على ذلك العشاء وتكون قال ابن القيم كده المسلمين كلهم بقى يا جماعه ماعندكش عصبيه يا ولا الايه ولا الطعف اي لا القلب كل ولا يحمل الغل معنى دي ثلاثه معنى خواص العمل ومع النصيحه للمسلمين ومع ذوق جماعه اللي هي جماعه او جماعة الصلاة أو من تجدوه يتعاون على البر والتقوى تعاون معك عملا بقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الكم والعدوان عليكم إن شاء الله وبرك وبعض السلف الصالح قال الجماعة التي أمرت إسلامه بالتزامها هي من أصاب الحق ولو كان قوى الضفر جماعة اللي ربنا أمرنا أنه نلتزمها من أصابتها من وافف الكتاب الثاني ولو كان إيه فرضت الدنيا خلافاته إيه الدنيا كنت تقول هواء كنت تقول دنيا هواء وممكن يجمع كثرة كثيرة جدا على برد نحن واسا عندنا جنوب السودان كان فيه ملايين في جنوب السودان يطلبون الانقسام نبقى لهم دولة خاصة عن الشمال. هل هذه فضيلة ان السوداء ده تتصم الى ومع ذلك كان يجمع على ذلك ايه ملايين. كان. <تصفيق> يجمع على ال... فليس معنى ان في كثرة النوحة. ربنا قالوا الان بطع اكثر من في الارض يوجد لك. عن سبيل الله اكثر الناس ولم عرضتها بمؤمنين. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم قليل من عبادياه فكيف يبقى الجماعه التي اوبيرا المسلمون بالتزامها هي ما هم اصابت فرض 2 و10 من اصابت فرض وان كان ايه وان كان فرض فرض واحد دي وتبتعد عن التكثره ما دامت تسير بالاهواء ما دامت تسير بالاهواء والله يا شيء أنا ما عرفت إمتي الشريعة قال في الثورة دي. عرفت إمتي الشريعة في الثورة يقول لك عزيين فقهاء البساتين يغيرون في الدسطور يقعد طبقا مع المستشارين البشر وغيره ويقولنا وقوله غيرنا تمن مواد في الدسطور وأضفنا مادتين وعدلنا مادة ضبطناها الشيء دي وهدي والله أعطيك كلام ألوه وخرى اللي هم جهو جديد أي دستور هذا اللي انت عايش نفرده على الأمر دايشي وداي عدد وداي يضيف حتى رفعك بتاع المشيوعين قال أنا عندي مادة عندي دستور عايزين نضيف الدستور عنده دستور مادة عايز يضجفه في الدستور. جابها رفعة في جوع من دماغه. اي حد يضريع كده مع دستور ربنا? حد يعني تيضريع من كده مع القرآن السنة? لا مبدلة لكلمات الله. لا تبديل لكلماتك. تركتوا فيكم ما انا اعتصرتم بفرنطة كتاب الله. وسنة لو ديك موالد من القرآن والسنة حالك انيه ضريع من فاكدة. النهاردة أحد يغيرهم 11 مادة في الدستور وباع بعد سنة وليس ندينها يحكم اليو إيه 12 مادة في الدستور دستور ايه دستور هذا؟ ايه دستور هذا اللي هوا دا يغير النهاردة؟ وهوا دا يغير بكرة؟ ليه؟ دستور ربنا فيه؟ دستور ربنا الطيب السابق، النور الهدى لكل حق، الحق من, من ربك كل ما قرأه الله ترى ان بما خرج من فمي اذا الحق ما حدش يقدر يتكلم قدام القانون الا بسمعنا ورضانا حد هيقدر يتكلم قدام الدستور ده بكل جله الا ان يقول سمعنا ورضانا نسال الله العافيه نسال الله العافيه والناس مبسوطه والسكينه اتغيرت فيها ده جديد يعني مثل ما انت اللي كلام العلوف عاملين ان هم جابوا الجديد ده يقول رئيس الجمهوريه مش منحقه وترشح أربع سنين بدل ست سنين وبعدين مش منحقه وترشح أكتر من مرتين طب وصل رجل صالح وخورص لأنه رجل صالح ديشينه ليه من غير زاد ديشينه عشان تجيب بالله رجل صالح وحق أقالك كل الخير وزاد وتبق وولد وبكرى الحرام وفتلك والباد والعدال وبكرى الآل يافكر دي رايك ازاي تقول له قلت لك مشي طب ليه مع زمن سيف صوره من غير من دهش صوره ثاني وده زمنه بقى الدستور ثاني <تصفيق> الجاب كويس انا من رايي جدا الجاب كويس بس نعمل نعمل ضمان كده ليه ابقى ايه صوره وثبت من المجلس المستقيم هل الخرافه قالوا الكلام عمر ابو بكر فضل لغايه لما ولا <تصفيق> ممات فعلي فضل لغير ممات رضي الله عنهم أجمعين فقلت إن إن كنتت الأمة فهم قال لك 4 سنين وبعدين إن حقه بعد 4 سنين اللي سنين التانين ما اترسحك تاني أبدا يعني ولو كان مالي على الكتاب واستن يعني حتى لو كلبه بكر صديق في سورة تانية يمشي دي طيب هده يده يده يده يده يده كلام شارعي. وهو ما فاهمين ان هم ما يعملوا المصر اللي ما يتعملوا يجابوا الديك من ديك طب ما غاب ده غاب من كلها لما تيجي تشيل واحد ممكن واحد تاني ييجي بالانتخابات بزر مضحي عنده كثيرا واللي عمي فلوس كثيرا يعمل إعلان اعلانات اكتر ويكتر في الاعلانات ودول الكلام تيجروا اراهوا واستر الناسعة زي ماقول واشتر اصواب فلوسه وي ويركبنا وما انا نخلص منه والعيالة والله يا أخي بقول لك أني اللي إيدي دي ستتزي كل واحد يلعبتيها والغير فيها قلت يا أولاك فين وما اللي نحكم بما أنظر الله فليكم الكافرون فأولئك أولئك أولفاسقون إنا أنزلنا إليك الكتابة بالحق لتحكم بين الناس مما أراك الله فلا ربك لا يدوننا حتى يحكموك مما تجربناه ثم لا في أنفسهم حرجوا مما قضيته ويسلموا تسدينا هين يا أولاد سوف ربنا اللي ما فيه برية لعبوا قدامه ولا يتنفذ أمامه ده هنا داي يغير وده يبدل وده يعزل وده يوضل وده يفلل نسأل وممكن تلاقي جديجان تانية بتطعب في البساتية في المعددة والبادنية مخالفة للمدرسلانية مخالفة للمدرسلانية والدستور القادم يقول والدستور الجديد يقول هو راجعين عن قانون كله صغرات قانون يطيل عن قوانينهم في الأرض قوانين إيه؟ لكل شطان يرديلها فيها وقارضها وفاتف فيها عندنا قانون ربنا أحسن من كل الأهواء دي هل إخلاشه بالعمل يطاهر الفلب من الإيحن والمغضاء وينقيه من الدغن فيصبح القلب أهلاً للتلقي عن الله والفهم عنه والتبليغ بقوة وبصدق وبحرارة فإن القلب إذا أطهر قوي وكان صاحب أقدر على المواجهة التحديات والمواقف الصعبة كريمة بتباك وجراء من قطعة المظير لا يجبط ولا يضعف ولا يتردد والإخلاص في العمل يمنح, يمنح صاحبه سجينة نفسية وطمأنينة قلبية تجعله من شرح الصدر مستريح الجؤال فقد اجتمع قلبه على غاية واحدة يرضى الله عز وجل وانحفرت هجوبه في هم واحد هو سلوكه بطريقة جديد الله عز وجل ولا ريب أن وروح الغاية واستقامة الطريق إليها يريح الإنساننا البلبلة والاضطراق بين شدك اتجاهات وتناجع الرغبات وتعبد السجن وقد ضرب الله منذراً للجبن الموحد بالعبد الذي له سيد واحد عرف ما يرضيه وما ينفسه فجعل كل همه في أرضاه سيده والجباع ما يحبه وللمشهد بالعب الذي يمكنك شركاء والنشاكسون هذا يأمره بخلاف الآخر كل واحد يأمر بخلاف ما يأمره بالآخر وكل يريد منه غير ما يريد صاحبه فهبه شعاع وقلبه أوزاع وصدق يوسف عليه السلام لما قال أرباب المتفركون خير أمن الله الواحد القهار توحيد راح راح الإنسان بيعرف بيضرب بينا وبيستسلم وبيكل الامر كله الى الله بتاع انما المخ اللي القلب جددا الوجدان طيب جوع وفهمه جوع مشدد بين ارباب كفر هذا يأمر بخلاف ما يقوله يرضي ربه فيتزمه ويكل الأمر كله من الله ذلك من بار ربكم. لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء تعمد رب ربك شعر من هذا وتكل الأمر إليه وتناقل فقط في النوم وإنت متأكد يقينا أن الله أولى بك منك مدوم تعمل دا اللي يرضي لك ما يرضيك والفوق ما يرضيك لك توحيد توحيد راعة الشرك شقاط الشرك هم الشرك غام الشرك ضعف الشرك ضعف الشرك نجز نبى المشركونة نجز نجف النبى توحيد راعة التوحيد قوة قلب المحدد تجد قلباً قوياً توحيد قوة توحيد تهد نقاء توحيد استقرار تمعنينا إلى جنب الله سبحانه وتعالى وأنه لن يضيعك ما دمت تعمل على مراده سبحانه وتعالى قال الله تعالى ضرب الله رجلاً فيه شركاء المتشافسون ورجل سلم من رجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعملون ومعنى سلم أنه خالصا لو لا يجاركه فيه أحد والإخلاص يمنح المؤلس قوة روحية هائلة مستمدة من سبوك الغاية التي أخلص لها نفسه وحرر لها إرادته وهو رضى الله عز وجل أمثو بله فإن الطامع في مال أو منصب أو لقب أو زعامة ضعيف كل الطعف إذا لاح له بادرة أمل في تحقيق ما يطمع فيه من الدنيا ضعيف أمام الذين يملكون إعطاء ما يطمع إليه ضعيف إذا خاف فأتمغنم يرجوه أما الذي باعها لله هو موصول بالقوة بقوة الله الذي لضمه وبالقدرة التي لا تعمل ولهذا كان في تجاربه وإخلاصه أقوى من كل قوة مادية رأى الناس المغلث لله لا يدين للوعد ولا ينحني للوعيد لا يدله طمع ولا يدنيه خوف قسوده في ذلك سيد المخلصين صلى الله عليه وسلم الذي أرد عليه الملك والشرح والمال وسائر أعراض الدنيا ليقف عن دعوته فقال في إصرار وصلابة والله ما أنا بأقدر أن أدع ما بعيدت بي من أن يشعل أحدكم من هذه الشمس شعلة من نار هل يقدر فيه أن يشعل من الشمس, شعل من الشمس شعلة نار من الشمس ولو أشعل شعلة من الشمس والله إلا أدعى أبداً. ما أنا في أقدر أن أدعى ما بعسته بينه أن أدعى الدعوة إلى الله من أن ينشع لأفذكم من هذا الشمس شو أدى في الناره ورده لا يتمين وقال يعلى ورجاله يعلى رجاله صحيح الإخلاص شوفوا أنت الدعوة شوفوا أنت الدعوة. في روايه بيقولوا سنه ضعيف معنى ايه يعني يركب المعنى, المعنى ترتبه لي روايه وما له وضع الشمسه في يميني والقمر في, في على أدعى أدعى أدعى ما تركت حتى يظهر الله او اهلك <تصفيق> روباع المغفرة في لصاحب الضرورة في قبره هناك من احدابه يظن صاحبه بفضل الله في على خطر القيامه ينجي من الله بفضل الجنه مع ضعفه التوافه وضعفه الاجر ادي الموضوع واحد ده من موضوعات الاسلام من موضوعات الدين دين القيم ادي موضوع واحد لو فقهته على وجه على وجه الذي جاء في الكتاب السنة وعملت شوف ابر بعتاشا الصبر هل ساموا خير في الدنيا والاخرم حقه لك؟ حققه خير الدنيا والاخر خير الدنيا والاخر طيب فما البال لو كانت أمة عنا واهتمت بجينها كله واقامته في الحياة احسى الله يبقى والله يبقى مليك. والله يساموا في طرية والله هو ملايكة على الأرض يوم ما يعرف دينه ويبقيقوه كله في الحياة الله أكبر الله أكبر على هذا الدين الله أكبر على هذا الدين والله أعظم نعمة فعلا لما سيدنا عمر في شعب المنزل برسل مر على رجل قوله الحمد لله على نعمة الإسلام فقال له يا رجل أنت تحمد الله على أعظم نعمة تنتم الله بها على العباد فعلا نعمة عظيمة أعظم نعمة بدلنا اللهم يعلم هذه نعمة في إيه؟ نعمة في الإسلام كنا أذلاء أعظنا الله من الإسلام فإذا بتغيب في غير الإسلام أذلنا الله فلا تتأثر بمن يقول بالتعددية والحزقية ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا بينهم وكانوا شيعا كل حزب مما لديهم فرحون ونما كنوا واعتصموا بحب الله نميعا ولا, ولا تفرقوا بينهم. كونوا واحدة على الكتاب واستنهم كونوا أمة واحدة على الكتاب واستنهم خمسة أخواننا بقى على وجه ثمرات الاخلاص الاخلاص يؤدي الى محبه الله عز وجل المقام على كام؟ اتفقنا يا استاذ طيب يبقى دي 10 دقائق تمام اخر دقيقه الذي تحدثي به ذكرت الله أعانك إذا نسيت الله أذكرك إنما أقول كده أعمل به إيه لا بلا إضاء عملي وضع وقت بغير فائدة أعمل إيه؟ ما كانتش صديق صالح يُعِنِّي على الطاعة يُعِنِّي على ذكر الله يُعِنِّي على قرارة القرآن يُعِنِّي على الدعوة يقول لتعالى نزو مريض تعالى نخيق الجنازة تعالى نشارك أخونا ده بفرح وتعالى نشارك يوناس جونده تعال نفرج كرم اخونا المكروه في قريتنا او في بلدنا نسعى لتفريج كربه تعال نجمعنا اشياء من المسجد بعد الصلاه ونروح نوديه وندربه ما كانش انسانني يخدني كده ويمشي انا نقط كل عمل كل ان نتقى لقاء على لقاء لقاء ومن عمل الى عمل اعملوا ايه صديق ضاع واحد يعمل صديق لي جي طاع وقت يقول لقيده وقال لفتان وعيلان وكان وجارب أعملكو إيه؟ يوعد وقلنا يا جي صديقنا سودانه خفيف وعند نفتة ويقوم مع صديقه ده اللي ذنبه خفيف وقل يا ها ها كل كل ما تريد من كلمه كل ما يقول لكلم ها ها لأن ما ما أحمل إن الغالب عليك تنزل يديك اعمل بيه ايه اعمل بيه الاثريفه دي على المقاييس على الطرقات الغرض ها ها ها, ها. في سنار وتشيت وقال يا أماندرل أن كثرة تضحف تبيته القلب وتذهب بنور الوجه صاحب العلم الشرعي تبع عليه سكينة تبع عليه وقار بل عليه السكينة والوقار والهدوم والتفكير في الله في القيامة في الورف أمام الميزان في المرور على الصرار في دخول بسؤال ينكر وانا كهير يفكر فيه مايوناي المؤمن جلالي المؤمن السوي الغالب عليه الدراما الجو الدراما مش الجو الهجس بتاع عدد إمامه والوالد الغديد والشلة وفهمنا على الجلال غالب عليه الجو الدراما جو الأسر الدرام. جو, جو الجاد جو بستجينة والذوق الورع مزغالب علينا وانضح بحيانا ما حتى قالوا الكبد بيحب الدهن صحيح يا عقل الكبد بيحب الدهن يعني حتى الإمام أحمد بن طبيبه في إمارة موته قال فتتة الهزن كذتة فتتة الهزن كذتة اذ خوف من الله وخوف من النار والتحرك على علم فانت كابت يعني حتى انت لما تضحك احيانا كان يضحك احيانا وكان يضحك حتى تبن واجب وكان كثير التبشح دي حاجه لها اثار على الناحيه الصحيه طيبه لا شك فيها كابت يحب ما يحب في الجو الجو الجو الجو الهم الجو الهزه لو مش في الله ولا نأذن الله هجن على دنيا هجن على شهوات فاتت على مطارك رياضة راحب منصب زامن قال فإني رسول الله إلي بأن الله فأحبك كما أحببته فيه ربنا بعيدني لك يقول لك هو بيحبك كما احببت اهك هذا في الله شوف ايه لكن ده شوف الاخلاص خلاص يغدره بيني يبعت لك ملك يبعت لك ملك عشان يبشرك ان ربنا بيحبك الاخلاص مش شويه ده ربنا اللي بعته وملك وجايب بشاره لك ربنا بيحبك زي ما حبيت اخوك في الله تستفيد منها ايه؟ ان انا ادور على الصالحين فيه؟ اتحمل ان اللي مليها قبل الفجر هو كلمات المدينة راجل متقنع وبقول الله ما انه قد القحط باهل المدينة واني نقسم عليك ان تسقيه طال القحط بيه وان يقسم عليك ان ما هي انها ساحة حتى جاءت سحابة في جابت جابت السمام وطفق قد طروماتها للغزيرة فسقوا لعرب من المنجات الجد أن يبني في رجل صالح مثل في المدينة ولا يهلس إليه ولا يتعرف عليه ولا يحب في الله هذه الفايدة لك أنت لما تتعرف على إخوانك في قريبك إخوانك في القرى المجاورة الصالحين تشم منه صلاة وتقوى ورعك تتعرف عليهم وذهب لهم وطالع من بيتك كده بنيت ان انا رايح ازور اخوي ده في الله ازور اخوي ده في الله حب في الله حتى اما جالك اشترك رجل في سورة ملك انت مهشر بهذا والله والله سيحبك الله واذا احبك نادى يا دبريد ان احبه فلان شبه لما دبريد ينادي في الملك وقل ان الله يحب فلان ابدي فلان عبد الرحمن بني مش عالك اي من بدواي اني احب كلان بكلان فاحبه يا جدي عندما اسمك يدوه في السلامة كده ان ربنا بيحبك يعني نعمة عظيما جاء كمير شوف انت بقى لو على هذا الفرحة كتبه ايه الفرحة كتبه ايه طعزه من فرحة والله هي حاصية إذا ذرت في الله والله ينادي عليك لازم تفتيح هذا ربنا هينادي لو ينتهب في الله ولا بشي غرض ولا لك مصلحة ربنا هينادي ويقول الله يحب فلان وجبريل هينادي يا يحب فلان فأحبك جبريل وينادي جبريل إن الله يحب فلان فأحبوه فتحبك الملائكة ثم يوضع لك القبول في الارض منك هيوى الدعية. ده دي اللي انت عايزة. ده دي اللي انت يعني بتتمناها. بتتمناها ان ربنا وضع لك القبول في الارض. تطلع تخطب تلاقي في قبول. تحاضر تلاقي في قبول. تزور حاجة تلاقي في قبول. تتكلم مع اي حاجة تلاقي في قبول. الكلة ارد في القبول فيه العرض يجبهو لك القبول فيه العرض ده انك تحب اخوانك في ولذلك انا قلت لكم بالاول يوم اتعرفوا على بعضك. ده انقوده. ده انقوده. اتعرفت اداني ايضا. اعرفوا على بعض واخدوا سريفونات بعض. اعرفه على بعض واخدوا سريفونات بعض. ويعرف اخوانك, إخوانك في اخوانك وبرفن Language. في الاجاز. قلت بتخلص النحانات مثلا. او قالوا هيعبكم هيبطون زيارة وعودوا الليلة مع بعضها يغرسوا. اقروا ده تساوى فزيارة في الله وعلم تتدرسوه سوي لازم تتعرف عن إخوانك ولازم تبقى تزول إخوانك في الله زيارة بخلصة عشان رب من يحبك والماليكة تحبك ويوضع على قبول في الأرض ومحدش أحول منك أيها الدعاء لأن يوضع القبول في الأرض ما فيش حاجة ما في من الدعاء لها ليلا كونوش دعوه مهموش ويوضع يا قبول في الأرض عن الباقي ما الناس ترضى ولو قد ترضى لما حريص على ان الناس تبترضى عنك تتحبك وتسمع كلامك وتنقض لقولك وتسر في فتواتك وفي ما توقيه عليهم من توصيات ومن مصابح ومن, ومن مواعد انت محتاج لهذا يجيب لك المحبة دي والقبول في الارض الإخلاص وفي الحديث فضل محبه لله تعالى وان الناس لحب الله تعالى, تعالى العظمه وفي فضيله زياره الصالحين والاصحاب وفي ان الاداميين قد يرتقي الملائكه واذا حب الله عبد ما عليه طوب في ارض وحبوا العباده في السنن قال الامام محبك الله تعالى لعبده يقدر له الخير له ربنا حبك يريد لها محيل ويوفلك بالخيل بما ينفعل دنيا وحبه برادة الخير له وحده وانعمه عليه ورحمته ورضاه عنه وان يفعل فيه فعل المحب من الخير واخر في حرب العباد ميل وقلب والله تعالى يبا ربنا يحبك يعني ايه يريد لك الشيء ويهديك وينعم عليك ويرخبك ويرضى عنك ويفعل فيك فعل الوحيد من الخير إنما المحبب من العباد القلب والله تعالى أبو نيرك عن جبريل والمناحك يحتفلوا ايه بحضوما استغطاروا جبريل يجبك يعني استغطارك ويدعينا ويسني عليه الملائك بدي محبة الملائك صرفاء لك دعاء لك وثناء عليه بين الملائك الثاني أن محبتهم على ظاهر يرنعوه من المخلوقين وهو ميل القلب إليه قلوب الملائكة من إليه وتشتاء إلى لقاء <تصفيق> وسبب خبهم إياني كونه مطيعا لله محبوبا انت متعد الله. وربنا بحبك لازم ملاكة حبك. تبع من حب لازم ملاكة حبك. تبع من حب الله يا التوحيد بذلك الحزان في واحد يعني متعد الله وهذا بعد انت لازم og ف النفاحة. ناس جومي نافقوا. السلطات للنظام الماضي. يفشي السلطات بالأكثر تلك السنة. وناس جوموا جومي نافقوهم واقولوا ده يا النظام. ناس كتير جدا. لعل بتقدر تقول ان من الاسباب اللي خلتنا والله مرض رفار منافقين كتير لكن الأحسن الناس الطيبين أكثر أكثر واحد يكون منافقين كتير جدا من أسباب البلالة التي فيها يا ما فيه علماء ينفكوا السلطاني الطريق يا ما علماء وعندهم استعداد ينفكوا في كل يوم أي في مرض يا ما ناس عندهم استعداد ينفكوا ويندفوا ويتصلطوا على الدين المتدينين ويحاربوا الدين ويحاربوا المتدينين يا ما الناس الدين وده برده من الاسباب اللي جرى له في ال30 سنه دول تعرف لو البلاء ده قل في مصر وفي الامه والله ان اصبر ربنا سبحانه وتعالى يسويها من عنده ويكشف الجبارين لما لما بيجي في الأمة ربنا بيغضوا بحكولنا إذا عمل الخاصة بعمل يعني ممكن تقدم العامة الشعب التغير ولم تغيره حين إذن الله بها لكن العامة الخاصة يجب على العامة إذا رأوه وإلا هم شركات في كل اللي بجرانه انسروا أرزقهم وضعفوا أواتيبهم ومصطفوك أبناءهم ونهبوا الأموال وصرفوها لا يروني أنت شركات إلا لو تسكنتوا على الظلم ده مروا المعروف ونهوا عن المنكر وخلوا على أيدي المسيح لكلام النبي وصعروا للبان وإلا فتدرون الله فلا استجيبوا لكم وتسألوا فلا يرضيكم وتستنصروا فلا ينصروا كل الخلفاء يكيانوا بالحسن فأغنون وإن أسن فقومون في مفاسد اكبر من من المفاسد اللي مالوا اللي منتظر ايه بعد كده من المفاسد دي الذين مكنوهم في الارض اقوام في الله واجاوا اذا كمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ربنا مكنهم في الارض 30 سنه لا الدعوة. الى الله سبحانه وتعالى. فما جئي بس لحكم يا اخويا. حكمة فقي. ما تفكوش من النص واحد. تسمع واحد بل بنعمل خروج على الفاكم. لا. الخروج على الفاكم اذا نساء. الفاكم قال, قال لي اليوم لله الوقت جاء أخر وين قساء خاصة انكثرت قساءات وعظم قساءات واستطار قربه هو نظامه وجنوده واناهم عصابة خصوص بلهم جملة لأنه في الملد الحياة وانا الله عافظ مصر دي لده دمطورة. <تصفيق> الطماطم في الواصل ايمانية دي. وتسعي. احنا بلاد يا اخواني. خمسين فدان سرق. يوسف والي وفي بينهم اربعة وعشرين الف فدان. من ايما كان بوزنة الزراعة. فدان سرق. بعضهم لناس معروفة. وبعضهم مصر. واكترهم مصر. 18 ألف فدان 18 ألف فدان للثين دول 42 فدان عرض عيكس الخمس سنين اللي أعادوا في براس وزراء عشان كان يخلصتهم الخمس تلالف فدان خذوا ألف فدان شيء منه بدمها وشيء في, في, وشي في الصعيد خذوا ألف فدان الارض اللي نسالها اللي نسالها لحصابة الرصوص ليه صبع الرصوص كنشف سلطين والحكان لحصاب الرصوص خمسين الف فتان وشوف مدى عندهم مئات الالاف من الميرات وهو مئات الالاف من المليارات وهو يعدهم الاف العمارات بالالف عمارات عندهم ده انت عادة الارض كل اللي يخرب من ارضهم يرسلون اسواق غالب خاني اللي عنده وقفت تان وقفت تان اضطر ايه يرفع سعره زي ما ايه زي ما دون رفعه سعره فاستشعار استطارت الاسعار كلها اتولع يا حريب والله انا استاذ زمع مرتبي تلت تلاف اقسم بالله ما كانوا بيقضوا لي السجار من الغلاب وحق القيام والدروس والموبايلات والتلفنات كرمك تيجي تاكل مع 12 جنيه 6 جنيه كرم 100 وشوي شقه واحده 100 وشوي ده كله ما يديرهم ما يرحلهم يجبه التليفون ما راح يجبه كنا بندفع الاول قسط واحد في السنه دلوقتي بندفع اربع اقساط القسط واحد من الاربعه دي اكبر من القسط اللي كنا بندفعوا زمان سنه القسط الواحد, قست الواحد آلاف مليارات زودوا الناس حتى يبتني بدأ الموبايلات العين الأرضة كل الزيبلة في العين الأرضة عايز موبايل وكل يومين عايز سحر أولين أورجل التمر ولو قالوا موفيك موبايلات قالوا دولة السحر أكيد سيدي طب الناس هتجيب منين أو ليه أكبر هيتجيب منين هيتفع الرجل على الموبايلات والتليفون هاكل مية والغاز هيعيش منين ياكل منين بحسار والصحر دول العاخرين او انتظراً رابط من بعد خمس ايام بصاة. صدقني. مماشي عجبه. بقى بقى. ها? بقى بقى. ها? يعني دي زلط. ناس كانت الاول. يعني استداد بقى الله الحمد. كان عبدالس الطافية يا عبدالس الطافية. والستداد بقى كان كنته ريالة ديبقى خبقوه. وده اسوأ. <تصفيق> عجوش كوالي غزب البقى. اسوأ الطبار. ما هابد. هابد. كل حاجة بيقول لك من يوم يعني عشر خمسة سلوبت داي كل الراتب رأيك وانتهى اللي بيدورها والله يجاك الشقة بخمسة وثلاثة شيء قالي كانت ورا مكتاب تين في المرور صرستها جنب الراتب وبيعتي حتة أرض صرستها جنب الراتب وشو بقول لك راتب اشكرات ببادة وما بيع في كلية للطلب برضو دي حاصل الكتب كان بالراك رأى بتروح وبيجينا ساعات ساعات زايدة حاجات تالية ساعات زايدة بيجينا الراك بتروح ليه من الغلال الناس فيه ومن الحاجات اللي اتفرضوا على الناس كل شيء كان رخيص زماني كان رخيص زماني ولذلك الناس كانت بتوفر من رواتباتين بيوت كل حاجاتنا واستطر فيها نعم عارفهم وراحين سرقين الالف جريدة الالف فتان المتر بخمسة جنيه مثل خمسة جنيه وبانه الكردون مين سنة عارف اول ما اشتروه بعد اسبوع يدخلوه كردون بخمسة جنيه المتر ده ده هيجيوزة بخمس ده وهم دخلوه كردون خمسة في كل الاراضي اللي اشتروها حواليه الكدر وحواليه المحافظات وفي ستة اكتوبة رخ مديد النص وغيرها. مصرية. سرقوا آلاف لقد ده مباني. مصير ارض ها? قول ارض ماتية طبقى مصير ارض ديها يا حديد من ايام النبي قال من سرق شبر ارض طوقه من سفع اراضيين. شبر الارض ده شب بقى دول بقى تمنتاشر اربعة. تمنتاشر الف بلدان. انين وانشين كده من, من سفع اراضيين. يتنزعوا ويتعملوا طوق ويتدسوا. ويرجعنا <تصفيق> كده في المطبخ يفضل كده ابد النجدين في التاريخ الاسفارانيه ما جعل الكفر طوقه من سجن اراضيه فقط من سجن اراضيه يعني طوق كده ويفضل وانت عارف النبي عليه الصلاه والسلام قال ان ما بين شحمتي بذر الكافر مسيرك ثلاثه ايام بالجواد المسرع يعني ان الواحد من دول ايه ازي هو كده لا ضخم كده الاخرة كبيرة جدا والنار واسعة جدا ما بين من كبايه مسير ثلاثة ايام بالجوال المسرع بالجوال المسرع يعني هيخير الارض مائنا والاسرع مرة دي هيدخلوا كرشة ويتأجيجوا نار كرشوا هيخدوا لاني شوف ضخمة جدا سر كده كل شويه في العمارات بتلاقيها بتدقي جناه للنظام بقى بالمره ان دي دنيا عرضه الدنيا حريه عليك القلوب فيها حريه عليكم بنقول لهم بطيق الكاركه ده في ائ الدنيا من هذه الهاتف الأرض والسلمة والأجر والسجر والمضاء والطبيع وقالوا من حد الوئيين اللي لديهم من الجوار الطضائق شوف أفرر ضبك الأرض بينك أفرر ضبك الأرض وانتو أفرر ضبك لها شروع ومن شروع رضي المبوع تتخذ حرام تتخذ حرام تتخذ حرام تتركع انت عارف بعض اللي أنا وين؟ قالوا ليه قالوا ان الامام مالك بيقول حتى اللي فتاح حاجه من الحرام ومصمر بنا مفاني بنا متاكه واشترى ارض وزرعها وحصدها وعملها قال بيقولوا ان الامام مالك قال ياخذ الكله ياخذ الكله ويجيب الثلثين يرجعوا التالت اخر شغله واخر جهده واخر كذا وهم حصل يعني له ايه له حظ ما دام اشتغل وتعب ونم المال وتاجر وكذا قال لي ده مال من مليون ما يجيكم حاجه ما فيش مش هيقف ايه ده ترجعوا البيت يعني الحلال اللي اتبقى لك برضه هيغرقك انتوا يا ترجع الباية <تصفيق> ترجع أرزائي الغلاثة الراواتي بتتحسل والأروافة في الشباب بعدين البنات داني جاو سرم عليهم ستة لاب ستة بديهم بنت عاليس وهو مش العين من أرسال هيروح ازدائي لو معه ولا عنه شعب ولا ما أحقب هيروح يقبط على بيتك قول لك أنا عايزة تقول بنتك ها بتشتغل ايه ها لك لسه ما فيه حفظت مبارك تحنجح عليك هتقول له عندك شاء يقول لكم مين قبل لكم مين ها لكم مين هقول لكم هجب لك شاء مين تجي اوه هجي اوه زي ايه اللي ايه دخالها ستة مليون بلات عالية لان في ستة مليون شاء مين ستة مطارين لو اشتغل وعملت له شي قطين بل زي زمان دي بخلص هذات بيعك لو اشتغل وعملت له قطين بخمسين جنيه راتي بخمسين جنيه في الشهر بألف جنيه مهتر في الغيه. بألف الليه واي في الطفاية يقول لك خمس تلاف عشان ترتفن شاكش المسادي قطيت ايه خمس تلاف ديه طب الشاب يجيول لك خمس تلاف ابوه ما موفرش ذاك ابوه عايز على رده عشان يجيش الشاب يجيول لك خمس تلاف واي فيه فالنوم أجيش هيحاول استريفهم هو اي حد ويعمل جمعيات مجوع عشان يريبت ألف الليه واي فيها ألف اندفشة أرصدي الجو الوصد والدفع يكون ايه انت عارف الدواء بيفكر منه قد ايه رجب رجب مليار انت عارف المليار بيوظف كام كم شبه؟ مليون شاب الشاب بكام ب100 جنيه ما يعني 3 مليون شاب لو الدواء ده اللي على مره دواء بس دواء بس بنزين والغاز بيجي منه من العراق الحديد بيجي بنته 3 مليار اليوم اللي نقم <تصفيق> الحاجة تكون بسنة دول يرفع الرواية المية في المية. يرفع الرواية المية انا كنت مطبع للمسمع شابي في التحليل يقول احنا لو هنقوع سنة من احنا عايزين هرية. احنا هرية احنا لايه نقول الله يا سنة. على الضغط. وبنقول احنا كاما الدول اللي عايزين هدوا مشاكل الناس هدوا وظفوا الشباب زوودوا الرواجب عشان البنات تتجود ناس ناس ماشية تاية الله العظيم أحيانا سأطلع عن منبر الناس داخلت مسجد دايما كل حاجات العظيم ويرك أنا أعضر أنا أعضر كده وزيه يكون من انتظر الناس تبسم الله وان نعه في الناس من عمر ألا من هم الناس في غاية التعب في غاية التعب يعني دي أبضيها يعني الموت نحب إيه من الحياة دي هس إنه من الحياة إن الحاجات من نضغط الحاجات اللي عليها من نضغط الحاجات اللي عليها ودول يسرقوها ببناءة الآلاف البليارات وآلاف أبضيها وعدو آلاف عملات يلا